الوجه الثاني ي ب د أ حالا ن ر ت ب ع جواب م ج ن ة ا ل د ا ئ م ة ل ل إ ف ت ا ء على مزاعم من زعم ب أ ن عيسى له أ ب وكذلك على مزاعم اخرى له ونواصل أ ا ل ق ر ا ء ة في جوابهم على م س أ ل ة القضاء والقدر وزعمه أ ن لا دليل لهما في ا ل ق ر آ ن الكريم قال سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون وقال ان الله على كل شيء قدير إ ل ى غير ذلك من ا ل آ ي ا ت الداله على كمال علم الله تعالى واحاطته بكل شيء وكتابته في كتاب عنده فوق عرشه كل ما هو كائن وارادته النافذه وقدرته الشامله وقد شرحت بيانا وثبت ا ا لا شك فيه ولا ارتياب ض ح شك فيه و في الصحيح أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لما س أ ل ه جبرائيل عن ا ل إ ي م ا ن قال أ ن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله و ل ي و م ا ل آ خ ر وتؤمن بالقدر خيره وشره ر لآخر جبرايل ه هذا إلى قالت الحديث لعلمكم أن أتاكم أو أ دينكم فمن ن في ذلك شك ك فهو مخالف لما دلت عليه نصوص ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة خارج عن ط ر ي ق ة أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة سائر على ط ر ي ق ة أ ه ل ا ل ز ي ج والبدع والفجور الذين يحرفون كلام الله عن مواضعه و ي ت أ و ل و ن ه ب أ ه و ا ئ ه م على غير ت أ و ي ل ه اتباعا لما تشابه من النصوص دون ردها إ ل ى المحكم من ا ل آ ي ا ت و ا ل أ ح ا د ي ث فصدق فيهم قوله تعالى فان الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون م ابتغاء ت ش ا ه منه ب الفتنه وبتغاء تاويله سؤال اول ما نطق الجبل ورفع ع الطور على بني اسرائيل بانهم كانوا في اسفل الجبل وليس المراد ان الجبل ارتفع فوقهم كانه عظله أ خ ب ر الله تعالى في آ ي ا ت ه في ا ل ق ر آ ن الكريم ب أ ن ه نتق جبل الطور و أ ن ه رفعه فوق بني إ س ر ا ئ ي ل حتى صار ك ا ل ظ ل ة عليهم وحتى ظنوا أ ن ه ساقط عليهم قال تعالى و إ ذ نتقنا ل ج ب ل فوقهم ك أ ن ه ظ ل ة وظنوا أ ن ه واقع بهم خذوا ما اتيناكم واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ا ل أ ع ر ا ف وقال و َ إ ِ ذ ْ أ َ خ َ ذ ْ ن َ ا ميثاقكم َُْ ورفعنا ََََْ فوقكم ََُُْ الطور َُّ خذوا ُُ ما َ اتيناكم َُْ ب ِ ق ُ و َّ ة ٍ واذكروا ُُْ ما َ فيه ِِ لعلكم َََُّْ تتقون َََُّ ا ل ب ق ر ة وقال ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم النساء فهذه أ خ ب ا ر ع د ة م ت ن و ع ة م ت ت ا ب ع ة يؤكد بعضها بعضا ويفيد كل منها و ح د ة أ ن الله جعل الجبل فوق رؤوسهم ح ق ي ق ة فكيف بها م ج ت م ع ة يصدق بعضها بعضا وليس هناك ق ر ي ن ة او ا ش ا ر ة ظ ا ه ر ة او خ ف ي ة ترشدنا الى صرف هذه الاخبار عن حقيقتها او ت ص ر ف ه ا عما يتبادر الى الذهن منها بل دلت ق ر ي ن ة التهديد بالعذاب ان لم ي أ خ ر و ا ما اوتوا ب ق و ة ودل شعورهم بانه واقع بهم على ان الله قد احال الجبل عن موضعه ونزله من مقره وجعله على ما ذكر في ا ل آ ي ا ت ح ق ي ق ة لا تقبل ا ل ت أ و ي ل فمن ت أ و ل نطقه ورفعه عليهم ب أ ن ه م كانوا في سفح الجبل فقد أ ل ح د في آ ي ا ت الله وحرفها عن مواضعها وكان ممن زاغ قلبه عن الحق وحاد عن ج ا د ة الصواب وارتكس في ح ي ا ة الكفر والضلال نعوذ بالله من ذلك سؤالاً أنكر إلقاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار عليه والسلام ذلك بالله إبراهيم سؤالا إلقاء الصلاة في وذكر أ ن أ ع د ا ء ه اعدوا مخططات لذلك ولكن كشفها الله جواب دلت النصوص على أ ن أ ع د ا ء إ ب ر ا ه ي م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ر ا د و ا به كيدا و أ خ ب ر سبحانه عنهم أ ن ه م قالوا ابنوا له بنيانا ف أ ل ق و ه في الجحيم و أ ن ه م قالوا حرقوه وانصروا آ ل ه ت ك م إ ن كنتم فاعلين ودل قوله تعالى قلنا وانار كوني بردا وسلاما على ابراهيم على انهم نفذوا مخططهم الذي كادوا به لابراهيم عليه السلام والقوه في النار فجعلها سبحانه بردا وسلاما عليه كما دلت السنه الصحيحه الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على تفصيل ذلك فمن انكر القاء ابراهيم عليه السلام في النار وتاول النصوص الوارده في ذلك على مجرد الكيد والتخطيط لذلك فهو كافر مكذب ل ل ق ر آ ن و س ن ة ا ل ص ح ي ح ة قائل على الله بغير علم ملحد في آ ي ا ت الله و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم ومخالف لما علم من الدين ب ا ل ض ر و ر ة و أ ج م ع ت عليه ا ل أ م ة سؤال قال عند ترجمته ل ل آ ي ة ا ل ث ا م ن ة عشره من س و ر ة الكهف و ي قوله تعالى وتحسبهم وهم أعقاضا رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعي ب ا ل و س ي د ا ل آ ي ة قال إن المراد بذلك ان ل بذلك م ر ا د أ شعوب ا ل ن ص ر ا ن ي ة ستنهض بعد ت خ ل ف و س ي ب د أ عهد الاستعمار و أ ن هذه الشعوب س ت أ ل ف ت ر ب ي ة الكلاب جواب إن القرآن نزل بلغة العرب وبها تعرف وتبين القرآن العرب مقاصده معانيه بلغة إن نزل تعرف وقد دل سياق ا ل آ ي ا ت التي تقص علينا أ ح و ا ل أ ه ل الكهف ودلت عبارتها وسبب نزولها على أ ن ه ا تحكي واقعا تاريخيا ماضيا ل ج م ا ع ة من بني إ س ر ا ئ ي ل كانوا مؤمنين موحدين مخلصين لله لا يعبدون إ ل ا الله و أ ن ه م اضطهدوا لذلك من قومهم الكافرين و أ ن ه م كانوا ق ل ة ضعفاء إلى غير هذا بالنعاني غير آيات هذا هذه القصة و ل ت ن يقولون ا ر ئ ه ى ه ان ز ل ت ف يكون هناك مؤمن ة قد ن يكون ف س ر هناك ا بشعوب ص ر ن ي ستجيء ة إلى مؤمن قد يكون ر هناك ه مؤمن قد يكون هناك مؤمن قد يكون ه ن ا ا ل ت ؤ م ن قد يكون هناك مؤمن قال في ترجمته ل ل آ ي ة الثانيه والثلاثين من س و ر ة الكهف وهي قوله تعالى أ و ل ئ ك لهم ج ن ة عدن تجري من تحتهم ا ل أ ن ه ا ر يحلون فيها من أ س ا و ر من ذهب ويلبسون ويلبسون ثيابا خضرا من ث ن د س واستغرق متكئين فيها على ا ل أ ر ا ئ ك نعم الثواب وحسنت مرتفقا ة بأن ل الآية م من ر ا د هذه التنبؤ بانتصار العرب على الفرس والروم وما تتمتع به بلاد هاتين الامبراطوريتين من خصوبه ة عمران الجواب ذ ه الآية د وعمران ا ا للجزاء الأخوي الذي أ د ه الله ل ن ذ ك ه م س ب ح ه هذه في الآية التي قبل هذه الآية إيمانا صادقة وعامل عملا صالحا قال تعالى قبل آمن ممن إ ن الذين آ م ن و ا ع م ل و ا الصالحات إ ن ا لا نضيع اجر من أ ح س ن عملا اولئك لهم جنات عدن ا ل آ ي ة بعد بيانه لجزاء الظالمين الذين كفروا وسعوا في ا ل أ ر ض فسادا بقوله إ ن ا اعتدنا للظالمين نارا أ ح ا ط بهم سرادقها و إ ن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل ي ش ل ر و ه لئس وساءت الشراب ر ت م فتفسيرنا ق ة ف بما ذكر في السؤال من انتصار العرب على الفرسياضون وتمتعهم بما في أ ر ا ض ي ه م ا من المتع والخيرات ا ل د ن ي و ي ة ت ح ل ي ف للكلم عن مواضعه و م ن ا ق ض ة لما يقتضيه سياق الكلام وهو أ ش ب ه ما يكون ب ت أ و ي ل الباطنيه ة الذين اليوم الآخر وما ينكرون ي ف من جزاء لمن أحسنها جزاء ولمن أ سؤال ا ء س انكر حد الرجم وقال ان الرسول رجم قبل نزول سوره النور عملا بحكم ا ل ت و ر ة ه فلما نزلت آ و ل ا د النور لم يرجم بعدها جواب فبدا في الشريعه الاسلاميه رجم من زنى وهو محصن من الرجال والنساء قولا وعملا واليهوديين لزنى هؤلاء وهم واما ل لزنى ي ي ي ه و د ن القول فقد ثبت من حديث اباده ة بن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفسنا والثيب وثبت من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة وزيد بن خالد رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أ ن ش ر ك الله إ ل ا قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان أ ف ق ه منه فقال اقض بيننا بكتاب الله و أ ذ ن لي قال قل قال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنى ب م ر أ ت ه فافتديت منه ب م ئ ة شهر وخادم ثم س أ ل ت رجالا من أ ه ل العلم ف أ خ ب ر و ن ي أ ن على ابني جلد م ئ ة و ت غ ر ي ب عام وعلى ا م ر أ ت ه الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره ا ل م ئ ة شاه والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد م ئ ة و ت غ ر ي ب عام واغدو يا انيس على ا م ر أ ت ي هذا ف إ ن اعترفت فارجمها ف غ د ى عليها فاعترفت فرجمها متفق على صحته وثبت العمل بذلك والقول به في عهد الخلفاء الراشدين دون نكير فول على أ ن ه لم ينسخ بل مجمع على ثبوته قبل ان يكون الخوارج و ا ل م ع ت ز ل ة فكان خلاف من خالف بعد ذلك خروجا عن ا ل ن ص و ا ل إ ج م ا ع فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أ ن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لقد خشيت ط وثبت ا ا ل يقول في قائل لا الرجم في كتاب الله فيضل كتاب أنزلها نجد بترك فريضه الله ألا وإن حق أو على عن ل ى م زنى أحصن البيونة كان وقد أو أو قامت متفق الحبل إذا لا ترى علي ى صحته وثبت أن ع ل رضي الله عنه حين رجم ا ل م ر أ ة يوم ا ل د م ع ة أ ن ه ك ا ن رجمتها ب س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ر و ا ي ة وجدتها بكتاب الله قال ذلك ردا على من قال له جمعت لها بين حدين سؤال ا الشياطين تعالى الشياطين عمرا سؤال الانبياء أول قوله ومن يرسون ويعملون دون وكذلك له ذلك الشياطين قوله تعالى ومن الشياطين من يرسون له عمرا دون ذلك سؤال في وكذلك في من و الشياطين كلمه ذناء لأن وغواص في سورة صاد سورة في ل ر بذلك الأجانب أو أ ش ع ا م ة تشمل كل متمرد من شياطين ا ل إ ن س والجن قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي أ د و ا شياطين ا ل إ ن س والجن يوحي بعضهم إ ل ى بعض زخرف القول غرورا ولكن المراد بالشياطين التي سخرها الله لسليمان عليه السلام و أ خ ب ر ن ا الله عنها في آ ي ة ا ل أ ن ب ي ا ء وصاد ب أ ن منها من يغوص لسليمان ومنها من يلني له ومنها من يعملون له أ ع م ا ل ا اخرى ومنها من هو مقرن في ا ل أ ص ف ا د شياطين من الجن بدليل قوله تعالى في ولسليمان الديوح سورة سبق و ض و ه ا شهر ورواحها شهر و أ س ل ن ا له ع ل م القطر ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن أ م ر م ا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاذيب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا ال داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما وذكر الله تعالى في سوره النمل حديث سليمان عليه السلام مع ملاه في احضار عرش بلقيس ان عفاريت الجن كانت مسخره لسليمان فقال قال يا ايها الملا ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين قال عفيت ر من الجن أ ن اتيك به قبل أ ن تقوم من مقامك و إ ن عليه لقوي الان فهم جعل الله تعالى تسخيره الشياطين لسليمان عليه السلام ا ي ة خ ا ر ق ة ل ل ع ا ب ة ك إ ل ا م ة الحديد و إ س ا ل ة عين القطر وتسخير الريح و ا ل ط و ر وتعليمه لغه الطير ونحو ذلك من خوارق العادات التي خص الله بها سليمان استجابه لدعائه رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبئي ل أ ح د بعدي إ ن ك أ ن ت الوهاب فسخرنا له الريح تجري ب أ م ر ه رخاء حيث أ ص ا ب والشياطين كل بناء وغواص الاجانب ي ت الآيات ولو المراد ل كان ا بهم هذه في أ أو شرار الناس ما كان ذلك آ ي ة لسليمان عليه السلام ولا خاصا به لحصوله بغيره من البشر سؤال قال في آية ف ل م ايه ق ض ن من من لأن ابن سليمان من سليمان ا الموت ما دلهم على إلا دابة الأرض من من المراد بدابة الأرض عام عليه على فضعف ع دلهم تأكل لكة في موته سأته ه سبأ رحب سورة و ا ل م ر ا د بكلمة م ن س أ ت ه نزل ف و ذ ه جواب القرآن ب ل غ ة العرب وبها تعرف مقاصده وتفهم معانيه ولم ولا النفوذ وإنها وجه أو دروات اللغة العربية التعبير بالدربة لضعفه ولا التعبير بالمنسأة الذي فيها التعبير بالدربة على كل ما على وجه الأرض الأرضة ما يعهد في بعينه فيها عن عن عهد عن دربة إنسان وهذا ل ي س ن معين بعاند ابن سليمان ا القديمة تصرفها كأراحة ك كما إلى شخص ك ر في ل س ؤ الحال وكذا ا ل في تفسير ا ل ع ص ر بالنفوذ فتفسيرهما بما ذكر ضرب من العبث والتلاعب بايات ف الله ب ه وبهذا ع م أن ذ ا الملحد متلاعبا بكتاب الله ف سؤال ي ر ريض برهان ه بهواه ولا من حجة س وقال في ت ر ج م ة ا ل آ ي ا ت ا ل م ت ع ل ق ة بالجن واستماعهم ا ل ق ر آ ن في س و ر ة ا ل أ ح ق ا ف و س و ر ة الجن أ ن المراد بالجن ش ع و ب ي ه و د ي ة و ن ص ر ا ن ي ة وعلق بقوله إن إلى النبي الجن أن النبي البشر وما الجن في ذلك. جواب بالأدلة رسالة أرسل يسأل ذلك صلى الله عليه بشر ثبت في وسلم عامه للثقلين ا ل إ ن س والجن قال الله تعالى لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين س و ر ة يانسين ن ن س ي و ل ج من للعالمين إنه وقلاء الاحياء قال الأحياء تعالى إلا ذكر و ر ة ا ل ت ك والجن من ا ل ع ا ل م و ق ا ل ت ع ا ل ى و م الاحياء أ ر س ن ك إلا ر م م ة ل ل ل ع ا و ا ل ج ن من ا ل ع ا ل م وقال قل أ ي شيء أ ك ب ر ش ه ا د ة قل الله شديد من بيني وبينكم و أ و ح ي إ ل ي هذا ا ل ق ر آ ن لانذركم به ومن بلغ والجن ممن بلغتم ر س ا ل ة محمد صلى الله عليه وسلم وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والجن من العالمين وبعد أ ن بين سبحانه و خلقه ا ل إ ن س والجن واصل كل منهما الذي منه خلق وذكر كثيرا من نعمه على عباده أ ن ك ر في ا ل ق ر آ ن الذي هو ش ر ي ع ة لمحمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ل أ م ت ه عامه على ا ل إ ن س والجن ع د ن ا شكرهما نعمه فقال ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان مرات عقب النعم ا ل ك ر ي ة ا ل ش ا م ل ة لهما وبعد أ ن و ا ع الجزاء حملا لهما على شكر الله بتوحيده وطاعته وتحذيرا لهم من عواقب الكفر نعمه تعالى عليهم و بالله التوفيق و صلى الله على نبينا محمد و آ ل ه و صحبه و سلم عموم ا ل ر س ا ل ة سؤال هل ر س ا ل ة ا ل إ س ل ا م في ا ل س ع و د ي ة م ق ص و ر ة فقط على ا ل س ع و د ي ة دون سائر البلدان ا ل إ س ل ا م ي ة و هل كان ذلك في عهد نبينا الكريم سيدنا محمد بن عبد الله عليه أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة و السلام جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد ليست ر س ا ل ة ا ل إ س ل ا م في ا ل س ع و د ي ة مقصوره ل عليها بل دعاتها يقومون بوجب والإرشاد بالسعودية وفي دول أخرى في دول حدود أخرى جميع القارات ا ا ق ت ط والمسؤولون عن الدعوة من السعودية يستدعون وعلى السعودية كثيرا من علماء الإسلام وعلى حساب المملكة من من عن ليقوم بالتدريس وبالوعظ والإرشاد في ا ل س ع و د ي ة وغيرها من دول العالم ويزيد ذلك في موسم الحج للقيام بواجب ا ل د ع و ة و ا ل إ ر ش ا د وبيان ما يلزم في مجامع الحجاج في حدود الطاقه ة و ب ا ل ل التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل النبي صلى الله قال وصلى على وآله وسلم هل صلى عليه وسلم وصحبه محمد إ ن ه يخرج بعده أ د ي ا ن غير دينه ا ل إ س ل ا م ي الذي جاء به من عند الله ج و ا ب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه و ب ع ض لا بل قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا نبي بعدي وقال تعالى فيه ما كان محمد أ ب ا أ ح د من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله ب ك ل شيء عليم لكنه ح ذ ر أ م ت ه من جميع ما ي ح ب ث ه النس ا على خ ل ا ف د ي ن ه ك م ا ق ا ل صلى الله عليه وسلم من أ ح د ث في أ م ي ن ا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على ص ح ت ه و بلاهي توفيق و صلى الله على س ب ي ن ا م ح م د و على آ ل ه و ص ح ب ه وسلم سؤال ر أ ي ن ا اختلافات ك ث ي ر ة في بعض الكتب ق ر أ ن ا في بعض الكتب أ ن الرسول هو علي بن أ ب ي طالب وبعض الكتب قيل محمد صلى الله عليه وسلم وليس فيها علي هذا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد رسول الحمد قال طالب الله الله بن أبي لله على علي من عنه رضي إن فهو كافر يبين له الحق بدليله ويرشد إ ل ى أ ن محمدا ابن عبد الله هو الرسول صلى الله عليه وسلم لا علي ف إ ن تاب فالحمد لله و إ ن أ ص ر قتله ولي الأمر العام بذلك عن الإسلام وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وتعالى الأمر العام لذبته بذلك الإسلام الله على سؤال بأي شيء فضل الله نبينا بأي شيء سبحانه محمد عن رسوله سائر الرسل وسلم صلى الله عليه وسلم على محمدا جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد فضل الله عبده ورسوله محمدا ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه على سائر الخلق والرسل جميعا بفضائل ك ث ي ر ة منه انه سبحانه اتخذه خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا و أ ر س ل ه إ ل ى الناس ك ا ف ة وسائر من أ ر س ل قبله من الرسل صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين يرسل إ ل ى قومه خ ا ص ة قال تعالى قل يا أ ي ه ا الناس إ ن رسول الله إ ل ي ك م جميعا وقال و إ ذ اخذ الله ميثاق النبيين لما آ ت ي ت ك م من كتاب و ح ك م ة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أ ا ق ر ر ت م و أ خ ذ ت م على ذلكم اسري قالوا أ ق ر ر ن ا قال فاشهدوا و أ ن ا معكم من الشاهدين ن ومنها غيره وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه و نبينا الله على محمد سؤال ل م س كثيرا ما نسمع و ن ق ر أ أ ن الصلوات الخمس فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بدون و ا س ط ة وذلك بعدما عرج به عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ل ى السماوات والذي أ ش ك ل عليه وأريد من سماحتكم تبيينه وتوضيحة هو هل إ ن الله عز وجل كلم محمد صلى الله عليه وسلم م ش ا ف ه ة وبذلك تكون هذه تابع ة لخصوصياته عليه السلام مشتركا فيها مع أ خ ي ه موسى عليه السلام و أ ن كلام الله عز وجل في الدنيا ليس خاصا ل م و س ى عليه السلام أ خ ت و ن ا جزاكم الله عنا خيرا مرشديننا في ذلك إ ل ى ا ل أ ح ا د ي ث ا ل و ا ر د ة عن النبي صلى الله عليه وسلم جواب الحمد لله و ح د ه و ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م على ر س و ل ه و آ ل r l وصحبه و ب ع د نعم أ ح ا د ي ث ا ل ن ع رجل ص ر ي ح ة ب أ ن الله سبحانه كان ن ب ي ه م ح م د ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م و بذلك ي ع عليه ل الصلاة والسلام م أنه ك ر ي م ا ل ل ه ك م ا أن موسى كريم ا ل ل ه و ب ا ل ل ه ا ل ت و ف ي ق و ص ل ى ا ل ل ه على نبينا محمد و آ ل r l وصحبه وسلم سؤال هل أرسل رسول إلى الجن قبل سيدنا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهل خلقوا قبل ا ل إ ن س وما هي شريعتهم جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد أ ر س ل الله م ح م د صلى الله عليه وسلم إ ل ى جميع الثقلين ا ل إ ن س والجن قال تعالى وما ََ أ َ ر ْ س َ ل ْ ن َ ا ك َ الا َّ كافه َ للناس ِ بشيرا َِ ونذيرا ََِ وقال تعالى قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم واوحي إ ل ي هذا ا ل ق ر آ ن لانذركم به ومن بلغ وقال تعالى واذ خرفنا إ ل ي ك نفرا من نجم يستمعون القران فلما حضروه قالوا و ن ص ت و ا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزلا بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إ ل ى الحق و إ ل ى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله واهلنا به يغفر لكم ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له وليس له من دونه اولياء أ و ل ئ ك في ضلال مبين وقال تعالى قل اوحي إ ل ي انه استمع نفرا من الجن فقالوا ف ق انا ل و ا إ سمعنا ق ر آ ن ا عجبا ي ه د ي إ الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا أ ح د ا فهذه ا ل آ ي ا ت وما جاء في معناها داله على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم رسول وبالله التوفيق فلا نعلم ذلك خاص بهم وصلى وآله وصحبه و الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ل م س هل ثبت أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع بالجن جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد نعم ثبت ذلك بالسنه ا ل ص ح ي ح ة فقد أ خ ب ر عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ل ص ح ا ب ة بذلك و أ ر ا ه م آ ث ا ر ه م وارجع لتفسير ابن الله كثير رحمه الله لقول الله تعالى في س و ر ة ا ل أ ح ق ا ف أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون ا ل ق ر آ ن ا ل آ ي ا ت و ل س و ر ة الرحمن و س و ر ة الجن وستجد الجواب عن ذلك مفصلا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد و آ ل ه وصحبه وسلم انتهى الشريط السابع والثلاثون من فتاوى ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة وله ب ق ي ة على الشريط الثامن والثلاثين